وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو سبحان الأول هو الأول والآخر الظالم وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا ورضاك. يا رب يا رب واحد يا اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب ما في الوجود سواك رب إلا ما في الوجود سواك ما في الوجود رب يعبزك كلا ولا مولى سواك صادق. شان خضر الرئيس المشير الكريمة سيدة دينا. ما في الوجود سواك. رب يعبدك. الله أكبر. ما في ما من الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك فينقصد يا من لو عنت الوجود وله جميع الكائنات توحدوا ما في نجوم سواك رب يعبد كلا ولا يا من له عنت الوجوه باسره وله جميع الكائنات أنت المؤمن في الشدائد كلها يا سيدي ولك البقاء